بسم الله الرحمن الرحيم الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون اليقين لترؤن الجحيم، ثم لترؤنها عين اليقين، ثم لتسألن يوم إذن عن عين